ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون في السيئة قبل الحسنة لولا تستعجلون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 فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن أنتم قوم تجهلون